يا ابو يا نجيت لك وين نفسي نادمه لا وفي القلب نار انت شبت وتشعل اشعالي ولد تاها طريقو كثرت سالا وشربال مراره وغيره يشرب الفاني تروح يرتعك من الضيق عاتي شيطان صاحب كراع الوفلي ما لها امثاني صديقك اللي عدك ثالث اخوانا وشلون خلاك وقت الضيق لاصاني يا ابو يعطك رمته بروحي بحارانا لعات سجيني شاف له والي لا تذكرني المطيب وخلانا راح وشفني وحيد جالس لحالي غرت دنياك والايام فروانا رضيت صحبه الحسن بلملاني واغضبت بوكم فضحت بين جيران ونزلت راسا وفي ما مضى علي انت السبب في الخطا وندفع ثمننا املت شالت بجمع الاموالي خليت لي للهوى وبليسي وعوالا يلعب بي الجن في الجن اللي يا جالي انا اجمع المال وتعب حيل من شانك قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانا وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا بو يا ناجيتي والعيني غارقانا تجلوالي السجن قاطع وادي صمت جدرانه وظلمات وياي عنا موت يا شواني تعال يا روح وضو نضوي وجدار سهر وشفت برهانات وقررت خلّى الطمع واهتم بعيالي اشكر في الواحد العبود سبحانه ومن رزق تسرو اقدر كلنا لي ونوصي الاهي من فضله واحسانه لا تشغله عن عيالك تثرى لأعمالك